إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقبة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 فَكَي فَكَانَ نَكيد فَكَأَم مِنْ قَرْنِيَةٍ أَهلَك نَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوَ فَهِييَ خابِييَةٌ عَلَ عُرُوشِهَا وَذِكْرم وَعَبقَلَةِ وَقَصرٍ مَّشيد